لا تعمل واضح احذي ان على يمني وما تشوف عيوني باتي فاتقني a <laughs> iqo'ad um ahli bayt al-sayyid aid al It's me. que الهي بجاه باب الحوار ابل فضل العبار وهذه الليلة العظيمة ان عليك ان تقضي حاجر كل من انت <تصفيق> حاجر اتشافي كل مريض ومجهور تفك كل سجين واتين يا رحم الراحمين زين